بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ص ف ا ت صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء ا ل ك و ك ب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إ ل ى الملا ا ل أ ع ل ى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فَاسْتَفَ أ ه م اهم اشد خلقا أ م م ن خلقنا إ ن ا خلقناهم من طين ل ا ز ب بل عجبت ويسخرون و إ ذ ا ذكروا لا يذكرون واذا راوا آ ي ه يستسخرون وقالوا ان هذا إ ل ا سحر مبين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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون و أ ق ب ل بعضهم على بعضي ت س ا ء ل و ن قالوا إ ن ك م كنتم تاخذون 私は私の言葉 ل 信じていることについ ل 話していないこと م ついて話していな فاوضحنا ق ل بما إ ن كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتق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 و ي 思い出を聞いてみたら、私の思い出を聞いてみ ل ِ ه の思い出を ا いてみたら、私の思い出を聞いてみたら、私の思い ا を聞いてみたら、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 ي طاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كانهم بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ي ق و ل آ هل إنك انتم مسلمون في قرين ي ق و ظ اه م ا آ إ ن ا لمن د ي ق المصدقين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 ل م ث ل ه ذا فليعمل العاملون اذلك خير نزلا ام شجره الزكوم انا جعلناها فتنه للظالمين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 إ ن ه م الفوا اباءهم ضالين فهم على آ ث ر ه م يهرعون ولقد ضل قبلهم أ ك ث ر ا ل أ و ل ي ن َلَقَدْ أَرْسَلْنَا الْمُنْذَرِينَ إِلَّا اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ عِبَادَ مُنْذِرِينَ َانْظُرْ كَانَ عَاكِبَةُ فِيهِمْ كَيْفَ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباكين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على نوح في العالمين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 اجا ربه بقلب سليم إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ماذا تعبدون ا ي ف ك ا آ ل ه ة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين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 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إ ن ي أ ر ي في المنام أ ن ي اذبحك فانظر ماذا تري قال يا أ ب ت ف ع ل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من ا ل ص ا ب ر ي ن ف ل م ا أ س ل م ف و ر ا ل ل ج ب ي ن و ن ا د ي ن ا ع ج ا ز والمسلمين ت ا ل ر ؤ ي ا إ ن ك ذ ل ك ن ج ز ي ا ل م ح س ن ي ن ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على ابراهيم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 سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين انه ما من عبادنا المؤمنين وان الياس لمنا المرسلين إ ذ قال لقومه أ ل ا تتكون أ ت د ع و ن بعلا وتذرون أ ح س ن الخالقين الله ربكم ورب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن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 انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان َّ ل و ط َ لمن المرسلين اذ نجيناه واهله َُ اجمعين في م, الآ م ص ب ح ي い و ب ا ل ま ي ん。 أ ف ل ا تعقلون و إ ن يونس لمن المرسلين إ ذ أ ب ق إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين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 ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون ُ سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين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 واننا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وان إ ن لنحن كانوا ليقولون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 وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين